بسم الله الرحمن الرحيم يا سر تسجيلات الورحة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لفضيلة الشيخ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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخلينه وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء نقيه لينها كنهارها فصلوات الله وسلامه عليه. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه يسرني في هذه الليلة ليلة الأربعاء الثاني من شهر رجب عام سبعة عشر وأربعمائة ألف أن ألتقي بإخواننا من الحرس الوطني في مسجد حطين وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاءً مباركا أيها الإخوة إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه كما سمعتم في قراءة إمامنا هذه الليلة في صلاة المغرب قل يا عبادي <سؤال> على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أي قل إن الله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الإسراف مجاوزة الحد ومجاوزة الحد في عبادة الله تدور على شيئين إما تفريط في واجب وإما انتهاك لمحرم هذا هو الإسراف فمن فرط فيما ما الله عليه فقد أسرف على نفسه وتجاوز حدّه لأن حدّه أن يكون عبدا لله ممثلا لأمر الله قائما به على الوجه الذي أراده الله عز وجل فإذا خالف ولم يمتثل كان مجاوزا لحده مسرفا على نفسه أما الثاني من جانب الإسراف فهو انتهاك المحرم أن يفعل الإنسان ما نهى الله عنه فإنه بذلك يكون مسرفا على نفسه مجاوزا لحده هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم يقول الله تعالى لهم على لسان نبيه صلوات الله عليه لا تقنطوا من رحمة الله والقنوط أشدّ اليأس فهو يأسٌ شديد بمعنى أن يستبعد الإنسان رحمة الله عز وجل لأنه ينظر إلى نفسه فإذا هو مسرف، تارك للواجبات فاعل للمحرمات فحينئذ ييأس ويقنط ويقول لا سبيل إلى الهدى لا سبيل إلى رحمة الله لا سبيل إلى مغفرة الله لأنه ينظر إلى ذنوبه من جانب واحد وهو إصرافه على نفسه لكن المؤمن ينظر إلى ذنوبه من جانبين، من جانب نفسه ومن جانب ربه عز وجل فإذا نظر الإنسان إلى ذنوبه خاف وخشي أن لا يوفق للتوبة وأن لا يوفق للهدى وإذا نظر إلى رحمة الله عز وجل وأن رحمة الله واسعة وأنه أرأف بعباده من الأم بولدها هنائذ يرجو يرجو الله عز وجل ويقول إن الذي خلقني ورزقني وأعطاني سمعني وبصرا وأرسل إلي رسولاً وبين لي الحق إنه لأرحم بي من أمي ولم يكن ذلك إلا من أجل رحمة الله فينشط ينشط على, على, على ذلك أي على طلب رحمة الله عز وجل ولهذا قال تعالى في الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعًا الشرك فما دونه يغفره الله عز وجل فأنت لا تقلق إن, إن الأمثلة كثيرة في قوم كانوا من أعداء لدين الإسلام وللتوحيد وكانوا من أولى الأولياء للشرك والتنديد ولكن الله هداه ما تقولون في الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر المخطاب رضي الله عنه لقد كان من أعداء, أعداء الإسلام ثم هداه الله واجتباه وأصلحه وأصلح به فلا تقنط من رحمة الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا ولكن هذه الآية مقيدة بنصوص الكتاب والسنة. إذا نظرنا إلى قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا قلنا إذن جميع الذنوب طريقها المغفرة. فليفعل الإنسان ما شاء. لأن الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن نصوص الكتاب والسنة تدل على أن هذه الآية إنما هي في التأيبيل. انتبه أبي أخ لا يغرنك الأمل لا يخدعنك لا تظن أن كل الذنوب تغفر بدون بدون توبة إذا تبت إلى الله مهما كان ذنبك فإن الله تعالى يتوب عليك ويدخلك في رحمته أما بدون توبة لو لو أن الإنسان مات ولم يتم من ذنبه فإن كان شركا، فإن وإن كان دون الشرك، فإن كان حقا للأدميين المحترمين الذين تحرم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، فإن الله تعالى لا يغفره بل لا بد من أن يق يقتص للمظلوم من الظالم، وإن كانت في حق الله. ومات الإنسان وهو لم يتب، لكنها دون الشرك، فإنها داخلة تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى، إن الله لا يغفر أن به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فنفى الله تعالى أن يغفر الشرك، وبين أن ما دون الشرك يغفره عز وجل إذا شاء ولقد تهاون قوم بما عاصيهم اتكالا على هذه الآية وقالوا إذا فعلوا معصية قالوا إن إن الله يقول إن الله لا يغفر أيش كبه ويغفر ما دون ذلك الأميلشة تجد ينهيه الأمل في أن الله يغفر ذنبه وإن لم يتب إذا كان دون الشرك ولكننا نقول له من الذي يضمن لك أنك داخل تحت مشيئة الله لأن الله يقول ويغفر ما دون ذلك وقيد هذا الحكم بقوله لمن يشاء فمن, فمن الذي يدريك أنك ممن شاء الله أن يغفر له ألا يمكن أن تكون ممن لم يشأ الله أن يغفر له إن هذا لممكن ولذلك نقول استمع إلى قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يعكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون إذن هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها إن الله يغفر الذنوب جميعا نسأل الأخ قم يا هذا لجنبك هذه الآية هل هي في التائبين أو في كل مذنب في التائبين بالاتفاق طيب بارك الله فيك استعلم إن الله يغفر الذنوب هذا قلنا إنها في التائبين فالتائب من الذنب مهما كان ذنبه يتوب الله عليه ولكن قل لي ما هي شروط التوبة؟ أيكفي في التوبة أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه؟ لا لا بد للتوبة من حدود معروفة وهي شروط التوبة شروط التوبة أولا الإخلاص لله عز وجل أن لا يحمل الإنسان على التوبة خوف المخلوق أو التزلف إليه أو المراءات عنده بل لا يحمله على التوبة إلا ما الله عز وجل لا بد من هذا الشر قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه لا بد من الإخلاص في التوبة هذا الشر الثاني لا بد من الندم يندم الإنسان في نفسه ويتأسف ويقول في نفسه لا بلسانه ليتني لم أفعل يتمنى أنه لم يفعل ندم على ما فعل فلا بد من أن يكون حزينا نادما على ما جرى منه من ذم إما تقص إما تقصير في واجب أو انتهاك لمحرم هذين الشرطان الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب في يعني أن يترك الذنب فإن كان الذنب ترك واجب فليأتي بالواجب وإن كان فعل محرم فليترك المحرم أرجو الانتباه لهذا الشرط أن يقلع عن الذنب في الحال فإن كان الذنب ترك واجب فليأتي به وإن كان فعل محرم فليقلع عنه وليترك أضرب مثلا للأول الذي هو ترك الواجب إنسان مثلا إنسان تهاوا في قضاء رمضان عليه أيام رمضان وتهاون بها وعزم على تركها فنقول له إذا كنت تائباً إلى الله فصمها وات بالواجه مثال آخر إنسان متهاون بصلاة الجماعة نقول إذا كنت تائباً حقاً فأقيم الجماعة، صلّ الجماعة، إنسان مفرط في تربية أولاده، قد أهمله، يربي ماله، يربي ماشيتة، يربي خيله، يربي كل ما يتعلق أمور الدنيا، لكنه قد أهمل أولاده الذين هم رعيته، فيقول أنثاي. إذا كنت تائباً قم بالواجب، رب أولادك حتى تكون تائباً حقاً واعلم أيها الأخ اعلم أيها الأخ المسلم أنك راع لرأيتك نعم أنك راع على أهلك وليس الذي نصبك رئيسك في العمل ولا من فوقه ولكن الذي نصبك راعياً من؟ نجيبه نعم رسول الله, تعالى رسول الله بإذن الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته الذي أقامك راعيا فيهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا تكون هذه المسؤولية؟ استمع إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم لرعى. فوجهنا الله تعالى كيف نرعى هذه كيف نرعى هذه الرعاية التي جعلها لها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن نقي أنفسنا وأهلينا. النار. وذلك بأن نحمل أنفسنا على فعل الواجب وترك المحرم وأن نحمل أهلينا على فعل الواجب وترك المحرم شروط التوبة التي ذكرنا الآن كم؟ نعم؟ كم يا أخوان؟ ثلاثة الشرط نعم ومن ذلك أي من شرط الإقلاع أنه إذا كان الذنب فلا فلابد أن ترد عليه مظلمة رد عليه مظلمة ما دمت حياً يمكنك التخلص لأنك إذا لم تردها في الدنيا فسوف تردها في الآخرة ومن أين تؤخذ في الآخرة؟ تؤخذ من أعز شيء عليك ألا على وهو صالح أعمالك في الدنيا يمكن تتخلص بأداء الحق كاملاً إلى صاحبه أو التحلل منه أو المصالحة عليه أو ما أشبه ذلك، لكن في الآخرة والله لن تتخلص بدرهم ولا دينار، وإنما تتخلص بصالح الأعمال، ثم إن بقي من صالح أعمالك شيء وإلا أخذه. من سيئات المظلومين فطرح عليك ثم طرحت في النار هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أورد على أمته سؤالا بل أورد على أصحابه سؤالا قال من تعدون المفلس فيكم؟ وأنا سألكم من تعدون المفلس؟ الفقير الذي ليس عنده دراهم ولا دنانير. هذا المفلس قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناتي وهذا من حسناته, وهذا من حسناته, وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار وصدق رسول الله هذا والله هو الإفلاس أما الدنيا فمهما فقدت منها ما دام عندك رصيد للآخرة فإنه ليس بشيء ليس بشيء هذا الذي فقدت لأن الدنيا أصلها كلها إلى أي شيء تقول إلى أي شيء تقول الدنيا إلى أي شيء تقول إلى الزواج إلى الفناء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال عز وجل وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا كل ما في الدنيا زور ولا لكن العمل الصالح لا يزول يكون منتخر لصاحبه ومن ذلك أين الحقوق العباد ما يتهاون به كثير من الناس في إضاعة الواجب في الوظيفة تجد الرجل في وظيفة موظّف لكن يتهاون إما في الحضور فيتأخر. وإما في الخروج فيتقدم وإما في الأداء فلا يؤدي العمل كما ينبغي تجد يتماوت عندما تريد عليه المعاملات يتهاون معه جريد يقرأها عنده صاحب يتحدث إليه يتهاون وهذا قد غرَّ الشيطان فيه أناسًا كثيرًا كثيرًا يقول المال مال الدولة المال مال الدولة وأنا واحد من من الشعب ولكن هذا غلط هذا من الشيطان المال مال المسلمين عموما المال مال المسلمين عموما وإذا فردت في واجب وظيفتك فقد أخذت من مال بيت المسلمين وظلمت جميع الذين لهم حق في هذا المال ليس واحداً فقط بل كل من له حق في هذا المال ثم إن تفريطك في واجب الوظيفة إضاعة للأمانة للأمانة التي قرر عنها إن الله يأمركم أن تؤدُّ الأمانات إلى أهلها وقال عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا احذر يا أخي احذر أن تضيع واجب الوظيفة ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس في التحيل على أنظمة الدولة وهذا شائع كثيرا فيما يتعلق بصندوق بصندوق تنمية العقارية يتقدم الرجل إلى الصندوق ليس عنده أرض لكن لأخيه أو صديقه أو جاره أرض يكتبها باسمه حتى يستحق من القرض والله يعلم أنه كاذب من الذي أحل لك هذا؟ أليس يوجد في المسلمين من هو أحق منك؟ أليس يوجد من له أرض ملك لكن تأخر الصرف إليه بسببك؟ جناية على أنظمة الدولة جناية على من هو أحق منك بالإقرار لأنك حلت مكانة هذا ذنب يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله منه وإلا فإنه معرض نفسه للعقوبة ثم ما يدريك يا أخي قدمت هذا بهذا بهذه الحيلة هل عندك علم بأنك ستعمره وتسكنه كم من إنسان عمرا ولم يسكن وكم من إنسان بدأ ولم يتم فلماذا تضيع الأمانة وتعتدي على من هو حق منك في أمر لا تذي معاقبته فكر يا أخي في نفسك ارجع إلى نفسك هل الدنيا تخلد؟ قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وما جعلنا لبشر من قبلك الفلد أفئم متفهم الخالدون؟ الجواب لا إذا مات الرسول سيموتون والحساب عند من؟ أجيبوا يا أخوان عند الله يوم القيامة الحساب عند الله يوم القيامة إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم ترتصم إنسان مفرط في حق زوجته لا يعطيها ما يجب لها من نفقه ولا يعاشرها بالمعروف وهذا حق لآدم بد لصحة التوبة من أن تقوم بحقها وأن تتحلل منها فيما فردت من حقها ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلوات الله وسلامه عليه ما أحسن بيانه وما أوضح هدايته حث أولا ثم ذكر ما يقتضي التأسى به ثانيا قال في الأول خيركم خيركم لأهل هذا حث على أن نكون لأهلنا خيرا ثم ذكر ما ما يقتضي أن تأسى به قال وأنا خيركم لأهل والعكس أيضا يقع تهمل الزوجة حق زوجها وتتهاون به. ولا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء الرجل امرأته إلى فراشه، فأبَت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. إلى أن تصبح والملائكة تدعو عليها باللعنها والعياذ بالله، لأنها لم تقم بحق واجبها. فتفكر يا أخي تفكر. هل أنت تبت إلى الله توبة نصوحا تنفعك عند الله أو لا بقي شرط واحد بل بقي شرطان مشروط التوبة ذكرنا كم لا يا يأخذ ذكرنا الإخلاص والندم والإقلاع الرابع أن يعزم على أن لا يعود يعزم بقلب حزيمة أكيدة جازمة أن لا يعود للدم، فإن تاب وقلبه ليين يقول متى سنحت الفرصة فعلت هذا الدم، فهذا لم يتو، لا بد أن يعزم على أن لا يعود، ونضرب لهذا مثلاً. شائعا عند الناس وهو في نظر بعضهم صغير الغيبة الغيبة من كبائر الذنوب فما هي الغيبة من يعرفها منكم الغيبة يا أخوان ما هي من يعرفها منكم فضل ذكرك أخاك بما يكره أحسنت أن تذكر أخاك بما يكره أن تذكره به من خلقة أو خلق أو دين إذا ذكرته بما يكره أن تذكره به فهذه الضيبة وهي من كبائر الذنوب وانظر ماذا شبهها الله به قال لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا من يجيب على هذا السؤال نعم لا, لا لا يحب ولهذا قال فكرهتموه وهذا أبلغ من أن نقول لا نحب ذلك بل نكره ذلك لو قدم لك أخوه ميتا, ميتاً هل يمكن أن تأكل منه الجواب لا إذن الرجل إذا اغتبته فكأنما أكلت لحمه ميتا لأنه ليس بحاضر حتى يدافع عن نفسه كالميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه لو أن أحدا جعل ينهش ويأكله هي من كبائل الذنوب وما أكثرها في المجالس وإذا أردت أن تتوب منها فلابد أن تقلع عنها وتدعه وإذا شرع أحد في غيبة أحد قل له أسكت جزاك الله خير فإن فعل وسكت فهذا المطلوب وإلا وجب عليك أن تقوم من المجلس ولو كانت المجلس أبوك أو أخوك أو عموك لا يجوز أن تجلس في مجلس غيبة وأنت قادر على المغادرة فإن فعلت فإنك مشارك لهم في الإذن ثم إذا اغتبت أخاه وتبت إلى الله لابد أن تستحله. إذا كان قد علم بأنك اغتبت تذهب إليه وتقول يا كلان والله أنا اسمح لي حللني حلني. أنا اغتبت وإذا حلّلك صار خيرًا له ولك أما كونه خيرًا له فلقوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله وأما كونه خيرًا لك فلأنك برئت من الإثم لأن الغيبة من كبائر الذنوب ولا سيما إذا كانت الغيبة لولاة الأمور وانتبه لكلمتي لولاة الأمور فمن ولاة الأمور؟ ولاة الأمور صنفان من الناس الأول العلماء والثاني الأمراء العلماء ولاة أمور الأمة يبلغونها شريعة الله يوضحون لها ما ما جهلوا من من الشريعة، يدعونه إلى الهدى، فهم ولات أمر، ولذلك نجد العامة إذا أشكل عليهم مسألة دينية إلى من يرجعون، أجب يا أخ، إلى العلماء، فهم ولات الأمور، يتولون أمور الأمة ببيان شريعة ببيان الشريعة والملة. أما الأمراء فهم أيضاً ولاة أمور لأنهم يتولون تطبيق أحكام الله في عباد الله يلزمون الناس بأن يمشوا على دين الله ولهذا يتولون الكدود والتعزيرات وغير ذلك من مصالح الأمة أقول إذا كانت الغيبة لولاة الأمور من العلماء والأمراء صارت أشد إثماً صارت أشد إثماً لماذا؟ لو أنك اقتبت رجلاً من عامة الناس فالضرر على من؟ الضرر على هذا المختار سينزل من أعيو الناس لكن إذا اقتبت عالماً فليس الضرر على العالم وحده بل على العالم وعلى ما يحمله من شريعة الله لأن العلماء إذا قلّم إذا خفّ ميزانهم في أعين الناس وقلّس قيمتهم لم يقبلوا منهم شيئا من شريعة الله فتكون أنت السبب في ضياع الشريعة التي يتفوه بها هؤلاء العلماء أما قيمة قلائل الأمور من الأمراء فلا شك أنها من أكبر الإخلال بالأمن لأن الناس إذا لم يكن في قلوبهم هيبة لأمرائهم فسيهون عليهم مخالفتهم ومنابذتهم وسيكرهون ما يسنونه من أنظمة مصلحة للمجتمع بل أمر القوم إذا كانوا ثلاثة في سفر أن يؤمر أحدهم انتبه ثلاثة في سفر استحابهم دائم ولا عارض أجيب يا أخوان قوم مسافرون استحابهم يعني يكون بعضهم صاحب لبعض دائم ولا عارض عارض سفر فقط مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمروا أحدهم وأن لا يجعو هذا المجتمع الصغير العارض بدون أمير فما بالك بأمة هل يمكن أن تصلح الأمم بدون بدون أمراء؟ وكلمة أمير يا أخواني ليس معناها أن يلقب بأمير لا المراد بالأمير من له الإمرة والولاية والتدبير على كل حال أقول إن من إن من المعاصي الغيبة فيجب التخلص منها فقل شرط خامس الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة يعني أن تكون التوبة قبل غلق أبواب التوبة وغلق أبواب التوبة قسمان غلق خاص وغلق عام فالغلق الخاص لكل إنسان بنفسه والعام لجميع الخلق الخلق الخاص الغلق الخاص حضور الأجل حضور الأجل إذا حضر الإنسان أجله فلن تقبل منه التوبة الدليل. قول الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفور رحيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني توبت الآن اللهم وفقنا للتوبة يا رب العالمين حجي يا أخي بالتوبة لا تدري متى يفجأك الموت ربما تخرج من بيتك على قدميك ماشيا وترجع إليه محمولا على النعش ربما تلبس ثيابك وتزر إزرارك ولا يحب هذا الإصرار إلا الغاسب وأنت على ناشك أليس هذا أمر واقعاً؟ إذن يجب أن نبادل بالتوبة قبل أن يغلق الباب إذا حضر الأجل لم تنفع التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولقد جرى ذلك تطبيقاً فرعون الذي أرسل الله إليه موسى، هل صدق موسى؟ أجب لا كذب وجرى بينه وبينه ما ما تذلونه في كتاب الله، ولما أغرقه الله وأدرك الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل انتبه بآخر كلمة هذه عجب. غريب. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لماذا لم يقل كما قال السحرة آمنت برب العالمين رب موسى وهرون ما قال هكذا قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل إشارة إلى ذله وعاره وخزيه أن بني إسرائيل الذين كان يقتل ابنائهم ويستحيي نسائهم ويدبح ابنائهم ويستحيي نسائهم أصبح الآن ايش اصبح الان تابعا لهم اصبح الان تابعا لهم وهذا من ذلهه في الدنيا يقول آمنت بالذي آمنت به بني أسرائيل وأنا من المسلمين ماذا قيل له قيل له آل آن يعني آل آن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فلم ينفعه إيمانه لماذا لماذا لم ينفعه إيمانه يا جماعة الله المستعان لماذا لم ينفعه إيمانه الإيمان في هذه الحال لأنه حضر آجله حضر آجله حضر ولا فائد إذا حضر الأجل من التوبة لا فائد من التوبة بعد حضور الأجل نسأل الله يمن علي وعليكم بالتوبة قبل حضور الأجل طيب ولكن قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ما قال ننجيك بروحك أو ننجي روحك من العذاب قال ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية من الذي خلفه؟ بنو إسرائيل هم الذين ورثوا أرضك ورثوا الزروع والنعم والمقام الكريم هم بنو إسرائيل لتقول لمن خلفك آية أي ليوقن بنو إسرائيل أنهم أنك هلكت لأنهم إذا رأوا جثته طافية على الماء أيقنوا أنه هلك وإنما أراد الله عز وجل ذلك لأن فرعون قد سامه سوء العذاب فسيكون شبحاً أمام أعينهم سوف يقدرون لو لم يروا جثته بأنه نجأ وأنه سياثر عليهم وما أشف ذلك من التقديرات فأراد الله تعالى أن يريهم بدنه حتى يوقن بذلك فشروط التوبة إذن يا أخواني كم؟ خمسة الأول الإخلاص تفضل أين العزم على اللعود، والخامس أن تكون التوبة قبل إغلاق باب التوبة. هذه خمس أشياء، خمس الشروط للتوبة. طيب، لو أن إنسانا اعتدى على جاره وأخذ من أرضه، لكنه لم يأخذ إلا شيئا سيرا، فما التوبة من ذلك؟ نعم اللي وراء طيب أحسن. أن يعيدها إليه أو يصالحه على عوض أو يقدر ثمنها ويعطيه الثمن أو, ي... أو يسمح لا بد من هذا وإلا فليهيئ نفسه لهذا الوعيد الذي تسمعونه الآن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلماً طوقه يوم القيامة من سبع أراضي شبراً من الأرض كيف من يقتطع أشباراً وأمتاراً يطوق إياه يوم القيامة من سبع أراضي من سبع أراضين لأن الأراضين سبع، والإنسان إذا ملك قطعة من الأرض ملكها إلى السما إلى إلى الأرض السابعة، فيوم القيامة يأتي بها يوم القيامة، نعم، فيوم القيامة يأتي بها مطوقاً إياه، احذر يا أخي أن تدخل على ملكك من ملك جارك ولو شبراً، ولو دون الشبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض قال العلماء أي من غير علاماتها الفاصلة بينه وبين جارها وبما لا تسمون هذه العلامات؟ ماذا تسمون حدود حدود أو مراسيم مراسيم الأرض إذا غيرها الإنسان دخل في اللعنة والعياذ بالله على كل حال لعلنا كم أقال على كل حال نرجع إلى تفسير الآيات يقول عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه الآية في من في من يجمع في التائبين إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من أسمائه جل وعلا الغفور ومن أسمائه الرحيم فهو الغفور للذنوب الرحيم بالعباد قال الله تبارك وتعالى وربك الغفور بالرحمة وقال تعالى ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويعطون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون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 الاشراك به إلى الإخلاص له من الابتداع في دينه إلى اتباع رسوله أنيبوا إلى الله في كل شيء وأسلموا له أي استسلموا وانقادوا لأحكامه وشرائعه واتلوء أيها الأخوة المسلمين أتلو قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. انتبه لهذه آتي العظيمة. أقسم الله بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون إلا بهذه الشروط. الشرط الأول. حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يحكم القانون الفلاني ولا القانون الفلاني ولا النظام الفلاني ولا النظام الفلاني يحكم من؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته يحتكمون إليه ويذهبون إليه ويحكم بينهم بعد مماته يحتكمون إلى شريعة إلى شريعة هذه واحد، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي وما أثقرها على النفوس لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضى الرسول بل تتوسع صدورهم له وتنشرح له ويتخلون ذلك غنيما الشرط الثالث إيش؟ الآية حتى يحكموك فيما شدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت والثالث ويسلم تسليما تأكيد يسلم أن ينقادوا انقيادا تاما لا يتوانون ولا يفرطون فحينئذ يحصل الإيمان وإلا انتفى من الإيمان بقدر من تفى من هذه الأوصاف وآنبوا إلى ربكم وأسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا ترسلوا من قبل أن يأتيكم العذاب عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة أو هذا وهذا إن الله تعالى أقر قال من قبل أن يأتيكم العذاب والعذاب إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الأرض أما عذاب الدنيا فأتلوا عليكم الآيات قال الله تعالى أتأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أسألكم يا إخوان إذا كانوا نائمين في قرشهم معناه تمام الأمن وتمام الرزق لأن الخائف لا ينام والجائع لا ينام فهنا يقول أن يأتيهم بأسنا بياتاً كل ليل وهم نائمون لأنهم آمنون قد ملأوا بطونه أوى مناه القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم إيش يلعبون غافلون ليس لهم هم إلا اللعب واللعب هنا ليس أن يلعب الإنسان مثلاً ألعاب رياضية أو ما ذلك اللعب كل اشتغال في الدنيا وإعراض, وإعراض عن الآخر الدليل على هذا قال الله تعالى إنما الحياة الدنيا إيش؟ إيش؟ لعب ولهم فقوله وهم يلعبون لا يعني أنه اللعب المعروف، اللعب، الاشتغال في الدنيا عن الآخر. أفعل من مكر الله، وما أشهد هذا مكر الله ما؟ هو قال السلف رحمه الله. إذا رأيت إذا رأيت الله ينعم على عبده وهو مقيم عن على مصيته، فهذا مكر الله. إذا يا أخوان يجب علينا أن لا نأمن مكر الله. يجب علينا أن ننظر في أنفسنا الآن. هل نحن نبيح نائمين أو لا؟ أجيب يا إخوان هل نحن نبيح نائمين ولا لا؟ لا إله إلا الله. نعم يا إخوان كل واحد منكم يأوي إلى فراش نائما آمنا. طيب. هل نحن يأتينا في النهار, النهار ونحن مشتغلين في الدنيا ليس ليس عندنا حرب وليس عندنا خوف الجواب نعم إذن إذا لم نرجع إلى الله فإن هذا يعني أننا أمنا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر ولذلك نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا المعاصي كثيرة والتهاون بالواجبات كثير والتهاون بتربية الأولاد كثير والتفريط في الأمر بمعروف أنه عن المنكر كثير فعلينا أن نرجع الله رجوعا حقيقيا ننيب إليه ونسلم له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 فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين اللهم إنا سألك في المقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن ترزقنا التوبة النصوح إليك والإنابة إليك والإسلام لأمرك إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على آلائه والشكر له على نعمائه وأصلي وأسلم على خير أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد أيها الأخوة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا وسهلا بالحضور وشيخنا أهلا بمن بالعلم جاء يبشر أيها الأخوة نستأذن الشيخ حفظه الله بعد أن نقول له طبك وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا أن نعرض عليه بعض الأسئلة فهذا السائل يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول سؤالي بأن رجل له مزرعة وفي طرف المزرعة مقبرة وهذا الرجل قام بحرق بعض الأعشاب والنار قد امتدت حتى وصلت إلى المقبرة فهل على المذكور شيء في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله. يجوز للإنسان أن نحرق الأعشاب الفاقية لأرض تنقية للزرع المستقبلي، حتى لو فرد. أنه هلك بذلك شيء من حشرات أو من الطيور فإنه لا اسم عليه في ذلك لأنه لم يقصد إحراق هذه الحشرات ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق نخل بني النظيف في المدينة ومروفا أن النخل قد يكون فيها أفراق الطيور أو الحشرات أو ما شبه ذلك. وهنا قاعدة شرعية فقية وهي أنه يفرق بين ما يثبت تبعاً وما يثبت استقلالاً. قد يثبت في التبع ما لا يثبت بالاستقلال. إذا تحريق الأرض بعد حصادها لا بأس به. أما كون الـ الـ النار تسري إلى هذه القبور، فالذي ينبغي للإنسان أن يجعل حاجزا يحجز النار عن الوصول إلى هذه هذه القبور. والإنسان يستطيع أن يضع حواجز. إما شيئا من من الرمل أو من الماء أو من ذلك حتى لا تتعدى النار إلى هذه القبور هذا السائل يقول يوجد لدينا مسجد في القرية مؤقت وجاء فاعل خير وبنى بجواره مسجد مسلح وبقي المسجد الأول فهل يجوز أن نغطي هذا المسجد استخدامه غرفة أو تأجيره وقف للمسجد أم نهدمه دون أفادكم الله أولا إذا كان المسجد الموقت قد وقف صاحبه ليصلي فيه الناس فإنه لا يجوز أن يبنى إلى جانبه مسجد آخر وإنما يهدم المسجد الأول ويبنى على الأرض نفسه لأن صاحب الوقف الأول لو حق فهو السابع إلى إيجاد البناء إلى إيجاد المسجد هنا ولا جزء العدوان عليه لكن لو فرض أن المسجد الأول صار في جانب الحي وصار يشق على من كان في الجانب الآخر أن يحضر إلى هذا المسجد وأراد الجماعة أن يجعلوا مسجدا في وسط الحي ليكون سهلا على جميع الحي، فإن المسجد الأول إذا ألغي لم يكن له فضل المسجد، لكن مع ذلك أنا أرشد السائل إلى أن يتصل المسؤولين عن المساجد في وزارة الأوقاف حتى يكون الأمر جليا وارحا. هذا السائل يقول. لمعاملة في أحد الدوائر الحكومية وهي حق من حقوقي وطلب مني شخص مبلغ حتى يخرج لي هذه المعاملة فما حكم هذا المبلغ أفتونا مأجورين إذا كان هذا المبلغ أجرفاً له على إخراج حقه فلا بأس وأما إذا كان رشوة يرشي بها المسؤولين عن هذا الحق فإنه فإنه حرام على الدافع والمدفع إليه إلا أن أنه إذا كان لا يمكن استخراج الحق التابع إلا بإعطاء مال فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا بأس باستنقاذ حقه بمال ويكون الإثم على الآخر لا على الدافع وهنا أقول قد يحصل عدوان على الناس بهذا العمل يوجد مثلا بعض الموظفين لا يحصل له وظيفة في ملدي يوظف مدرسا في مكان بعيد فيعطي رشوة إلى أن يحصل له التدريس في البلد فهذا حرام على كل حال لماذا؟ لأنه قد يكون من هو أقدم من وحق في أن يجرت في البلد فيحول هذا الرجل بين صاحب الحق وبين حقه وهذا حرام أدوان وهذه مسألة لا شك أنها مسألة شائكة ونأسف أن يكون يقع في هذا الشعب المسلم مثل هذا الأمر المنكر أن الإنسان لا يمكن أن يتوصل إلى حقه إلا برشوة. هذا السائل يقول ما حكم بيع تأشيرات العمل على العمال ما السؤال الفيزة؟ الفيزة؟ <تصفيق> أولا يجب أن نعلم أن الحكومة وفق الله لم تشهز الفئة في, في طمونا العمال إلا لمصلحتنا نحن لأن كثرة العمال بلا عمل ضرر ضرر على العمة فإذا كان الإنسان محتاجا إلى عمال وأخذ فيزة عمال من الجهات المسؤولة فإنه لا يحل له أن يبيعها على أي إنسان. بلوقال إن كانت حاجتك باقية، فستجلب العمال بهذه الفيز. وإن كنت مستغنياً، وجب عليك أن ترد الفيز إلى الجهات المسؤولة. أما أن تبيعها على العمال أو على غير العمال، فهذا لا يجوز لأن هذا خداع للدولة من جهة. ثم إن إنه أيضا يحصل فيه مفاسد لكثرة العمال الذين يأتون باسم العمل ويبقون عاطلين وشر من ذلك أيضا أن بعض الناس يستجرب عمالا كثيرا ثم يكتبع على أن يعطوه كل شهر كذا وكذا وهو غير مسؤول عنه هذا هو الرحيم صلاحي ونسفي ومحيا ومماتي الله رب العالمين ويحصل بذلك الشر وظلم وما أكثر العمال الذين يتظلمون من مثل هذا العمل يقول <تصفيق> السائل ظاهرا منتشرا عندنا كثيرا وهي الحلف في الطلاق وأحياناً لا يفي الحال بحلفه في فهل يكون ذلك طلاقا وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك؟ نصيحة لمن يفعل ذلك أن يحمس الطلاق مثل أن يقول علي الطلاق أن لا أفعل أو علي الطلاق أن أفعل أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق أقول لكم أيها الأخوة نصيحة لله هذا الحلف غير مشروط بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ثم أقول لكم ثانية اعلموا أن المذاهب الأربع مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الإمام أبي حنيفة أن هذا ليس يمينه أن هذا نسب يمين، وإنما هو شرط متى وجد المشروط متى وجد الشرط ثبت المشروط، يعني مثلا إنسان قال لزوجته إن خرجت إلى أهلك اليوم فأمتي طال، فخرجت المذاهب الأربعة كلها تقول إن الزوجة تطلق حتى لو قصد منع ولا قصد طلاق يقول تطلق فيه قول لابن تيمير رحمه الله شيخ الإسلام على أنه إن قصد الطلاق طلقت وإن قصد اليمين والمنع لم تطلق لكن عليك كفارة يمين فانظر الآن الأئمة وجمهور الأمة على أن هذه الزوجة تطلق فالمسألة ليست بهيئة لا تظن أن سهلة أن تأتي إلى شيخ المشايخ تقول أنا قلت كذا وقال كفر كبرك وهذا القول يعني بأنه يكفر إذا قصد المين قول حدث الافتاء به أخيرا وإلا فكان المشايخ القدامة لا يفتون إلا بما عليه الأمة الأربعة أنه صلاق بكل حال قلت لكم هذا لالا تتهاونوا بالأمر ليس الأمر بالسهل ولنفرض مثلا إن هذا الرجل قد طلق زوجته مرتين قبل هذا ثم قال إن خلجت إلى أهلك اليوم فأنت طالق فخرجت الآن على متى في الأمثال ماذا تكون المرأة ليس طالقا فقط تكون دائم بينونك كبرى لا تحل له إلا بعد زوج لا تحل له إلا بعد زوج وعلى رأي من يجعل هذا يمينا إذا قصد ما دون الطلاق يكفر عن يمينه وتحل و... و... له مرأة فالآن إذا, إذا استمتع الرجل بهذه المرأة فاستمتعوا بها على مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور الأمة الإسلامية من العلماء وطلبة العلم أنها... أن استمتعه بها حرام عليه يطع فرج لا يحل له وعلى رأي شيخ الإسلام والذين اتبعوه يقولون إذا كان قصده منعها دون طلاقها يكفر كفارة يمين وتحل له فهل الإنسان تطيب نفسه أن يجانع امرأة قال جمهور الأمة وجميع الأئمة إنها حرم عليه لا تطيب النفس حتى ولو تابي شيخ الإسلام من أو غيره ما تطيب النفس قات تماما فالمسألة من هي أنا أقول هكذا وإن كنت أميل إلى رأي شيخ في هذه المسألة لكني أخبرتكم بذلك حتى لا تتهاونوا بالأمر ولا تظنوا أنه زبطة يحسوها الإنسان ويمشي. الأمر خطير لذلك يجب أن يحسب الإنسان ألف حساب لهذه الكلمة أي لقوله أنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق الأفعل أن كذا أو علي الطلاق الأفعل كذا كثير من الناس الآن يقول هذا الطلاق في أتفه الأشياء يأتيه الطريق ويقول له الضيف رأفة بحال المضيف يقول لا تذبحني دبية، فيقول المضيف عليه الطلاق لا أذبح دبية، ويقول الضيف عليه الطلاق ما أكل، كيف التلاعب؟ تلاعب؟ والطلاق ليس بالأمر الهين، فروج تستحلها وهي لا تحل لك عند عند أكثر العلماء، كيف تطيب نفسك؟ بدي هذا وحذروكم من هذه الكلمات. امحوها من أسناده، ومن كان حارفا فليحرف بمن بالله عز وجل أو يصمت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذا السائل يقول رجل يسكن في بادية أحد الدول الإسلامية خارج هذه البلاد، وقد تزوج في شهر رمضان وأفطر ثلاثة أيام من شهر رمضان وجامع فيها زوجته خلال هذه الأيام الثلاثة جهلا منه. وأنه يظن أن قضاء الأيام يكفي وأنه مخير بين الإمساك وبين الفطر لعدر الزواج لانتشار الجهل في تلك البلاد فما حكم ذلك دون أفادكم الله هنا مسألة يا أخواني يفرق بين جهل الإنسان بالحكم وبين جهل الإنسان بما يترتب على الحكم وأرجل انتباه الجاهل بالحكم لا شيء عليه والجاهل بما يترتب على الحكم عليه ما يترتب على هذا ولو كان جاهل هذا الرجل الذي أقوى زوجته في رمضان وهو في بلده ليس مسافرا نقول هل أنت تظن أن الجماع حلال؟ أو أنت تظن أن الجماع أو أنت ترى أن النجماء حرام لكن تظن أنه ليس عليك إلا القضاء إن كان الأول يعني يظن أن الجماع ليس حراما وأن المحرم هو الأكل والشرب فهذا لا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة لأنه جاهل وإن كان يقول نعم أنا أدري أنه حرام لكن ما, علم ما ظننت أن علي الكفار ظننت أن علي القضاء فقط كما يدل عليه ظاهر السؤال فهذا عليه القضاء وعليه الكفار والفرق ظاهر الفرق بين جهل الحكم وبين الجهل بما يترتب على الحكم ولهذا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لك هلكت وأهلكت قال ما الذي أهلكت قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم والرأس لا يدر ياركم الحرام لكن ما يدر ما يترتب عليه فذكر له الرسول الكفار ذكر له هل يجد رقبا؟ قال لا قال هل تستطيع الصيام شر المتتبين قال لا قال أطعم ستين مسكين قال ما عندي وجلس الرجل وإذا بتمر يؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ هذا تصدق به يعني على ستين مسكينا قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه رجل طمع قال ما عندي شيء ثم لما جاء التمر وأمره الرسول أن يكفر به قال ما عندي شيء ما بين لابتيها لابتي من؟ لابتي إيش؟ المدينة يعني ما في المدينة بيت أفق منها البيت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أطعمه, أهل بي أطعمه أهلك صلى الله عليه وسلم المهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذره هنا كان لا يدري ماذا عليه، فأقول الأخ السائل هذا إن عليك أن تصوم أن تط تك, تك أن تعتق ثلاث ثلاث دقائق، فإن لم تجد فصوم ستة شهور، كل شهرين متتابعين عن يوم وهو يقول نوتات أيام كل شهر كل يوم عليه صيام شهرين متتابعين لا هو ما جاهل الحكم هو جاهل ذات يترتب عليه وقل قلنا قبل قليل أنه إذا كان جاهل بالحكم يظن أن الجماعة لا بأس به فهذا لا شيء على كل حالة الاحتياط أن يكفر الاحتياط أن يكفر هذا السائل يقول كنت أصلي في غير اتجاه القبلة وبعدها عرفت الاتجاه فما حكم ذلك في دنيا أفادكم الله إذا كان الإنسان مفرطا فعليه أن يعيد الصلاة كما لو كانت البلد واستأجر بيتا ولم يسأل عن قبلته فهذا يعيد الصلاة أما إذا كانت البرد وليس عنده أدلة واجتهد وظن أن القبلة نحو هذا وصل إليه ثم تبين له أنه ليس إلى القبلة فهذا لا شيء عليه لقول الله تعالى ولله المشهر والمغرب فأينما تولوا وجه الله إن الله واسع يعني تقول تقام بعض المحاضرات في الجامعة أثناء وقت صلاة الظهر وصلاة العصر هل يأثن من يؤخر وقت هاتين الصلاتين؟ قبل الصلاة الذي أرى أن تكون المحاضرات بعد الصلاة من أجل أن لا يحبس الناس على البقاء لأن بعض الناس قد يكون له شغل إلا إذا كان سيقيم محاضرة تنتهي إذا جاء وقت الإقامة في فهذا طيب لكن كون مثلا يأتي بمحاضرة تستغرق وقت طويلا قبل الصلاة هذا لا شك أنه قد يعني قد يؤذي الناس والنبي عليه الصلاة والسلام غضب من فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أطال القراءة في الصلاة وقال أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائهم من ورائه الضعيف والكبير وذلك أما إذا كانت المحاضرة بعد الصلاة فلا, فلا يرد هذا السؤال ولا أشكال فيه نعم هذا السائل يقول دخل المسجد اثنان والإمام في التشهد الأخير فدخل أحد, أحد المصلين دخل أحد يدخل المسجد مع الإمام والآخر وقف وانتظر حتى سلم الإمام وصلى مع جماعة أخرى فما هو الصحيح والأفضل في ذلك نعم إذا كانت الجماعة الأخرى يعني معروفة يعني مثل أناس في ويعرف إنهم سئتون، فالافضل أن ينتظرهم. وأما إذا كان يقول ربما سئت الجماعة، فالافضل أن يدخل مع الإمام ولو في التشهد الأخير. تقول كنت في المستشفى. وكنت في العناية المركزة أربعة أيام ولا أصلي الصلوات بوضوء وثلاثة أيام لم أصليها فما الحكم في ذلك أفادكم الله أما الصلوات التي تركها فإن كان مغمن عليه معه وعي فلا قضاء عليه وأما الصلاة الأخرى التي يسلها بغير وضوء فإذا كان لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع إلا التأمم فصلاته صحيح وإن كان يستطيع الوضوء لكن تهاون، فعليه أن يعيد الصلاة يقول أفتون في مدى صحة صلاة الشخص المنفرد خلف الصف وماذا يفعل إذا لم يجد من يصلي معه وما مدى صحة حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان لعدر فلا بأس وإن لم يكن عذر فصلاته باطلة عليه أن يعيده بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف ورأى رجلا يصلي وحده فأمره أن يعيد الصلاة أما إذا كان لعذر مثل أن يأتي والصف قد كم فلنصلي خلف الصف ولو منفردا ولا قضاء عليه صلاة صحيحة بقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم فإن قال قائل لماذا لم؟ يجذب أحد المصلين نقول لا يجوز أن يجذبهم لأنه إذا جذبهم حصل بذلك مفاسد منها أنه اعتدى على الرجل الذي جذبه حيث نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفهول ثانياً أنه شوش عليه صلاة ثالثاً أنه فتح فرجة في الصف رابعا أنه أدى إلى أن يتحرك الصف كلهم لسد هذه الفرجة، فنقول لا لا تجلب أحداً. فإن قال قائلاً لماذا لم يتقدم إلى الإمام؟ قلنا لا تقدم إلى الإمام، لأنه إذا تقدم إلى الإمام ووقف مع الإمام خالف السنة، إذ أن السنة في الإمام أن ينفرد وحده في مكانه. ليكون إماما حقيقة، ثم إنه إذا إذا تقدم إلى الإمام، وكانت الصفوف متعددة، لازم أن يتخطى رقاب الناس والأئيهم، ثم إذا قدر أنه ليس فيه إلا صف واحد، وتحطهم إلى أن يجلس إلى أن يقف مع الإمام، ثم جاء آخر بعد ذلك، وتحطهم إلى أن يقف مع الإمام، ثم ثاني وثالث. بقي الإمام صفا كاملا أو قريب الكمال وبقي من خلف الصف الذي كان أولا ليس فيه أحد مع أنه لو صف وحده ثم جاء آخر وصف معه ثم جاء ثالث وصف معه صاروا صفا ثانيا أما إذا صل وحده نعم إذا قال قائد إذا كان إذا كنتم تقولون لا يجذب أحدا ولا يقف مع الإمام لماذا لا تقول ينصرف ولا يصلي مع الجماعة قلنا لا لا نقول بهذا لأن صلاته منفردا خلف الصف مع الجماعة خير من صلاته منفردا عن الجماعة وعن الصف وهذا الذي قلته هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله وشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وهو قول وصر بين قولين لأن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاث تقوال منهم من قال صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولو لم يتم الصف وهذا مذهب الأمة الثلاث مالك والشافعي وأبي حنيفة ولواية عن الإمام أحمد ومنهم من قال لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف ولو كان الصف تاماً وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه والقول الوسط أن من صلى منفلدا خلف الصف بلا عذر فصلاته باطلة وإن كان له عذر فصلاته صحيحة وهذا أعد الأقوال وأوسطها وأجمعها للأدلة يقول ما حكم من أدرك ركعة من صلاة العشاء وتذكر أنه لم يصل المغرب نعم يستمر في صلاة العشاء ويكملها ثم بعد ذلك يأتي بصلاة المغرب لقد صليت في مسجد في خارج المملكة وهذا المسجد في ساحته وشرحة المسجد يوجد فيه قبر هل يجوز لي الصلاة فيه حتى ولو كان في الخارج والقبر قديم قبل المسجد أفيدون أفادكم الله إذا كنت لم تعلم بهذا القبر إلا بعد أن ينتهي الصلاة فصلاتك صحيح وإن كنت تعلم أن هذا القبر أن في المسجد قبرا سابقا على المسجد، فإنه لا يحل لك أن تصلي في هذا المسجد. وهذا المسجد يجب أن يهدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على قبور. لكن قد لا يتسنى هدمه في, في في هذا البلد الذي ذكره السائل وحينئذ يعتزل الإنسان الصلاة في هذا المسجد ويصلي في بيته وحده. ولا يصلي في هذا المسجد الذي فيه القبر الذي كان سابقا على المسجد أما لو كان القبر متأخرا وكان المسجد قد بني أولا ثم دفن في الميت فإن الواجب نبش الميت ودفنه في المقابر، فإن لم يمكن كما هو الواقع في البلاد الأخرى فينظر إن كان القبر خلف المصلين فلا بأس أن يصلي في المسجد وإن كان على اليمين والشمال فكذلك وإن كان في القبلة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور يقول هل ورد فضل في الروضة أقصد روضة المسجد ليست المسجد النبوي إنما المساجد الأخرى أم الفضل يكون للصف الأول فقط أفيدونا فادكم الله كلمة الروضة في غير المسجد النبوي لا أصل لها إطلاقا إنما هي كلمة عامية ليس لها وزن وليس لها قيم والصف الأول أفضل من غيره حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني لو لم يجدوا إلا القرعة يقترعوا عليه وكل ما جنى من الإمام فهو أفضل وعلى هذا فلو جلس إنسان في طرف الصف الأول مع وجود مكان له أقرب يكون قد حرم نفسه خيراً ولو جلس في الثاني وترك الأول لكان أيضاً حرم نفسه خيراً فكل ما قرب من, من, قرب من الإمام فهو أفضل وكل ما تقدم من الصفوف فهو أفضل ولسيما الصف الأول الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم ما فيه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا هذا السائل يقول إنسان نذر أن يفعل طاعة كبناء مسجد ولكنه لا يملك مالا حتى يبني هذا المسجد فماذا عليه هل يسقط على النذرة تبقى الكفارة أو أنه يبقى عليه حتى يتوفر له المال أفيدون أفادكم الله بل يبقى عليه حتى يتوفر له المال إذا نذر أن يبني مسجدا ولم يكن عنده ما يقيم مسجد انتظر حتى يستغفر الله عليه وإنه بمناسبة هذا السؤال أقول لكم أيها الأخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخير ونهى عنه أيضا وقال إنه لا يرد قضاءه انتبهوا لهذا فنهى عنه والنهي عند بعض العلماء يقول للتحريب يعني بعض العلماء يقول إن النذر حرام لكن أكثر العلماء يقولون إنه مكروه وليس حراما ولكن الرسول بين أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل يعني أن البخيل يشح بالمال ثم يقول لله علي نذر أنا تصدق فيستخرج المال منه بالنذر وقال أيضا إنه لا يرد قضاء لأن بعض الناس إذا أيت من مريضه قال إن شف الله مريضي لأصوم النكلا وكلا من يوم وبعض من شهر أيضا أو إن ولد ولد فلله على نذر أن أصوم أو أن أتصدق أو ما أشفى ذلك يقال يا أخي النذر لا يرد قضاء إذا كان الله قد قضى أن يموت هذا المريض فإنه لا ينفعك ينفع النذر وإذا قضى الله أن لا يولد لك فإنه لا أنفعك النذر وإذا كان له قد قضى أن يشفى هذا المريض شفاه بلا, بلا نذرك وإذا قضى أن يولد لك ولد لك بلا نذر لذلك احذروا أنتم من النذر وحذروا الناس أيضا واعلم أنك إذا نذرت لله على شيء ثم حصل ذلك الشيء والنذر نذر طاعة واجب عليك أن توفي به فإن لم تفعل فتهيّ لهذا العقاب العظيم استمع إليه ومنهم من عاهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالح هذا نذر إن آتاهم الله من فضله يعني أغناهم التزموا بشيئين ما هو ما؟ مش الصدق والصلاح فلما آتاهم من فضله بخلوهم ولم يتصدقوا وتولوا وهم معرضون ولم يصلحوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونا نفاقنا إلى أن يموت بما أخلف الله ما وعدوه وبما كان نكلمون كثير من الناس الآن ينظر نذرا ثقيلا، وإذا حصل له مطلوبه ما ماطل ولم يفهم وذهب إلى أتبت كل عالم يتمنى الخلاص ولا يخفض لحجروا أجهب إحوى حجروا غيركم من النذر وقولوا له إن كان الله أراد أن شبال مريضك سيشبى بلا نذر إن كان الله أراد أن يولد لك سيولد لك بلا نذر إن كان الله أراد أن يسهل لك الزوال سيزهلوا بلا نذر إن كان الله أراد لك النجاح أيها الطالب فستنجح بلا نذر وإن كان الأمر بخلاف ذلك فلن ينفع فيه النذر ومع ختام هذا الشريط تقبلوا تحيات تسجيلات الواحة الإسلامية الرياض حي الربوة صندوق بريد رقم ستة وخمسين وثمانية وثمانين ألف الرمز البريدي أحد عشر ألف وستمائة واثنان وسبعون أهاتف رقم أربعة تسعة ثلاثة اثنين ثمانية أربعة ستة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته